الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ولغ الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 اقطرتم ان تاخذوا من اقطار السماوات والارض فانخذوا لا تنخذون الا بسلقان فباى الاء ربكما تكذبان ورسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا كانت وردت كالدهان فبأي آ لا ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن دبا عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجربون بسيماهم فيأخذ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاتهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطار برق وجن جننتين فان بأي آلاء ربكما تكذبان فيه نقاصرات الطرف لم يطمثهن اينس قبلهم ولا جن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 ان الا الاحسان فباي الاء ربكما تكذبان وبمن دونهما جنات دهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان للضاختان فبأي آلاء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 ثَكِيِّنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيِّ الْحِسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي